وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاتَّعْصَمْهِ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّابِرِينَ قال رب السجن أحب إلي مما يدعون لي إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاتجاب له ربه فطرق عنه كيدهن إنه هو التميع العليم ثم لهم من بعد ما رأه الآيات ليسجننه حتى خين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأتي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله قالوا كمن المحتمين قال لا يأتيكما طعام تزقانه إلا نبذتكما بتأويله إلا نبذتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علم لي ربي إني تؤمن من تؤمن لا يؤمنون بالله راسي hun